الرحيم الرحمن الودود اللطيف الخبير القوي العزيز القهار القدير الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وهو على كل شيء قدير خلق الناس ثم يميتهم ثم يُحييهم ثُمَّ إليه يُرْجَعُونَ في يومٍ تذهلُ فيه كلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَفُوزُ بِالْجَنَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَرْدَسُ فِي السَّعِيرُ إن ربَّنا سبحانه يا عباد الله قد عرَّف عبادَه به في سورةٍ عظيمةٍ جامعةٍ مانِعَة في سورةٍ قليلة الحروف والمباني عظيمة المنافع والمعاني في سورة الإخلاص التي فيها صفة ربنا سبحانه وتعالى وتخلِّص صاحبَها من الشرك سورة قُلْ هو الله أحد التي من حفِظَها وفهم معانيها واعتقدَ ما فيها وأحبَّها أحبَّه الله عز وجل وكان موعودًا بدُخول الجنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجولًا على سريَّة فكان يقرأ بهم في الصلاة ويختم بقُل هو الله أحد فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سالوه لما يصنع ذلك فقال لانها صفه الرحمن فانا احبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه وثبت ان رجلا من الانصار كان يأمُّ قومه في مسجد قباء فكان إذا فرغ من قراءة الفاتحة قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها ثم يقرأ سورةً أخرى فقال له قومه إنك تقرأ هذه السورة فلا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورةٍ أخرى فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِسُورَةٍ غَيْرِهَا فقال رضي الله عنه وأرضاه مَا أَنَا بِتَارِكِهَا فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَأُمُّكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ وكره ان يا امه غيره ان غيره فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نبينا صلى الله عليه وسلم ياتي قباء كل سبت ماشيا او راكبا فلما جاءهم صلى الله عليه وسلم اخبروه بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما يمنعك مما يأمرك به قومك وما يحملك على أن تقرأ بهذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك لها أَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ حبك لها أَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ هذه السورة القصيرة العظيمة إذا قرأها المؤمن فإنه يحصل ثُلُثَ علم القرآن وذلك أن علم القرآن على ثلاثة أجزاء فجُزءٌ هو علمٌ بالله عز وجل وبتوحيد الله عز وجل وجزءٌ هو علمٌ بالأحكام وجزءٌ هو علمٌ بالأخبار والقصص والوعد والوعيد وهذه السورة فيها الجزء الأول ففيها مجمل العلم بالله عز وجل وبتوحيد الله عز وجل ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقسم على أمرٍ عظيم ولا يُقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أمرٍ عظيم فكان صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه السورة والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه أحشدوا فإني قارئ عليكم ثلث القرآن أي اجتمعوا في المسجد فحشد من حشد فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو الله أحد حتى ختمها ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم فظن الصحابة أن الوحي قد قطع عليه قراءته وأنه سيخرج ليكمل, عليهم ليكمل قراءة ثلث القرآن فخرج صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن هذه السورة العظيمة القصيرة يا عباد الله إذا قرأها المؤمن فإنه يفوز بثواب قراءة ثلث القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلوث القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلوث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله وفي رواية قالوا وكيف يقرا ثلث القران في ليله فقال صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القران قال العلماء فان قراه المؤمن ثلاث مرات فاز بثواب قراءه القران كله وكلما كان ذلك خيرا له سواءً زاد في قراءتها أو في قراءة سورٍ أخرى معها فإنه لا تغني آيةٌ عن آية في كتاب الله عز وجل لا في العلم ولا في التواب ولكن فضل الله على أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم عظيم أفيعجز أحدكم يا عباد الله أن يقرأ قل هو الله أحد في ليلة مرةً أو مرتين أو ثلاثًا فيفوز بالثواب العظيم فإن قرأها مرة فاز بثواب قراءة ثلث القرآن فإن قرأها مرتين فاز بثواب قراءة ثلثي القرآن فإن قرأها ثلاث مرات مرات فاز بثواب قراءة القرآن كله فإن قرأها عشر مرات جمع مع ثواب قراءة القرآن ثلاث مرات وثلث أن يكون له بيت في الجنة فمن قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله عز وجل بيتًا في الجنة فعلى المؤمن أن يحفظ هذه السورة وأن يفهم معانيها وأن يعتقد ما فيها اعتقادًا جازمًا قل هو الله أحد قل يا محمد قولًا جازمًا عارفًا بمعناه معتقيدًا لما فيه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابٌ لأمَّته جميعًا فأنت يا عبد الله مأمورٌ بهذا الأمر قل هو الله أحد هو للتعريف بالله عز وجل هو الله الله هو المألوه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى فلا معبود حقٌ إلا الله عز وجل ولا معبود بحقٍ إلا الله سبحانه وتعالى فلا يستحق العبادة صغيرها أو كبيرها إلا الله سبحانه وتعالى ولو أن المخلوقات جميعا قد اجتمعت في مخلوق واحد لم استحق أن تُصرف له ذرةٌ واحدة من العبادة أبداً قل هو الله أحد فهو الأحد سبحانه هو الأحد في أفعاله ذو الكمال في أفعاله وفي أسمائه وصفاته وهو المستحق للعبادة المفرد بالعبادة الحقّة قل هو الله أحد الله الصمد له الكمال المطلق سبحانه له الكمال في ذاته فلا جوف له سبحانه وتعالى وله الكمال في غناه فله الغنى المطلق وجميع خلقه مفتقرون اليه افتقارا مطلقا وهو السيد الكامل في سؤدده والعباد محتاجون اليه فلا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى وله الكمال في أفعاله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد من كماله وكمال غناء سبحانه وتعالى لم يلد فلم يكن له ولد يا عباد الله وكذب النصارى إذ قالوا عيسى بن الله وكذب اليهود إذ قالوا عزير بن الله وكذب المشركون إذ قالوا الملائكة بنات الله لم يلد سبحانه ولم يولد فهو الغني ذو الكمال المطلق ولم يكن له كفواً أحد فليس له مثل وليس له وليس له شريك سبحانه وتعالى ففي هذه السورة يا عبد الله توحيد الألوهية في قول الله عز وجل قل هو الله فلا يستحق العبادة إلا الله وفيها توحيد الربوبية في قول الله عز وجل الله الصمد فالله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق والعباد مفتقرون إليه وفيها توحيد الأسماء والصفات وأن تُثبت الأسماء لله عز وجل وتُثبت الصفات لله عز وجل بمعانيها على ما يليق بجلال الله عز وجل فلا تعطيلا ولا تحريف ولا تمثيل فان الله عز وجل ليس له كفوا أبدا الا فاتقوا الله عباد الله وتدبروا كلام الله واحفظوا هذه الصوره واحفظوا هذه الصوره واعتقدوا ما فيها من المعاني اعتقادا جازما لعلكم تفلحون أقول ما تسمعون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 أما بعد فيا عباد الله، إن ربَّكم الكريم قد فتح لكم أبواب الجنة، ووسَّع لكم طُرُقَها، وجعل لكم في سُوَرٍ قصيرة، علوماً كبيرة، وأجوراً كثيرة، فكما أن نقول هو الله أحد، تعدل ثُلُوثَ القرآن فانقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ قل يا ايها الكافرون فانها تعدل ربع القران فقل يا ايها الكافرون تعدل للمؤمن رُبعَ القُرْآن في العِلْم فإنَّ القُرْآن على أربعة أنحاء في العِلْم فجُزءٌ يتعلَّقُ بشهادة أنَّ لا إله إلا الله وجُزءٌ يتعلَّقُ بشهادة أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله وجُزءٌ يتعلَّقُ بالدُّنيا والمطلوب فيها من العبد وجزء يتعلق بالاخره وما يكون فيها وهذه الصوره قل يا ايها الكافرون تتعلق بالجزء الاول ففيها الاخلاص لله عز وجل والبراءه من الشرك كله وهذا معنى شهادة الله لا اله الا الله وهذه السورة يا عباد الله تعدل للمؤمن في الثواب ثواب ربع القرآن فمن قرأها أثيب ثواب قراءة رُبع القرآن فإن قرأها أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله في الثواب فإن زاد كان ذلك خيرا له فالله أكبر يا عباد الله ما أكرم ربنا سبحانه وتعالى ما أكرم الله فتح لنا طرقا عظيمة موصلة إلى الجنة فوالله لا يهلك على الله إلا هالك فاحمدوا الله عباد الله أن جعلكم مؤمنين وتمسكوا بالقرآن العظيم اقرأوه ولا تملوا من قراءته أبدا واجعلوا لخير الكلام خير أوقاتكم فإن القرآن كلام الله وهو خير الكلام فاجعلوا له خير أوقاتكم وأكرموا أنفسكم بكثرة قراءة القرآن فإن من قرأ حرفا من القرآن كان له بذلك حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء ومن عجز عن قراءة القرآن كله فقد فتح الله له بابا فليكثر من قراءة قل هو الله أحد ومن قراءة قل يا أيها الكافرون لينال الثواب العظيم ألا فاتقوا الله عباد الله وأكرموا أنفسكم بالإقبال على الله عز وجل واجتهدوا في الأعمال الصالحات فإن الدنيا كلها قليل والباقي منها قليل والذي لأحدنا من قليلها قليل وقد مضى الكثير منه والله أعلم متى ينتهي قليلنا ومتى تنزع أرواحنا ومتى نُدخلُ في قُبورِنا ألافًا نجتهِد عباد الله فإنَّ يُسرَ ما بعد الموت مبنيٌ على العمل في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم أعلموا رحمًا الله وإياكم أن من أزكى أقوالكم وأشرفها أن تصلُّوا وتسلِّموا على نبيِّكم صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَبَّكُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالُ إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صلى الله عليه عشر صلاوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وسلِّم تسليماً كثيراً وارزقنا الصدق في حبه يا رب العالمين وارضَ اللهم عن الصحابة أجمعين وارضَ اللهم عن الصحابة أجمعين وارض اللهم عن الصحابة اجمعين وارزقنا السير على منهجهم يا رب العالمين وارزقنا السير على منهجهم رب العالمين وارزقنا السير على منهجهم يا رب يا رب العالمين اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لنا من عندك مغفرةً وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحياء وفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الجنَّة وما قرب إليها من قولٍ وعمل ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل اللهم إنك اعلم باحوالنا اللهم انك اعلم باحوالنا فمن علمته منا مطيعا اللهم فزده خيرا اللهم فزده خيرا اللهم فزده خيرا وتقبل منه يا رب العالمين ومن علمته منا مقيما على معصياه اللهم فكره فيها اللهم فكرره فيها اللهم فكرره فيها اللهم قربنا الى ما يرضيك اللهم قربنا الى ما يرضيك اللهم قربنا الى ما يرضيك اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولجيراننا ولأحبابنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلا أن تجمعنا وأهلنا ومن نحب في الفِردَوس الأعلى أجمعين اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرِم منا أحدًا يا رب العالمين اللهم اجعل حياتنا طيِّبًا اللهم اجعل حياتنا طيِّبًا اللهم, اللهم, اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحِبُّ وترضَى يا رب العالمين اللهم قرِّبه من الخير والأخيار وأبعده عن الشر والأشرار يا رب العالمين اللهم اجعله رحمة على البلاد وأهلها، وإخوانهم المقيمين فيها، يا رب العالمين اللهم دُله على الخير يا رب العالمين، وارزُقه الثبات عليه يا رب العالمين اللهم قوِّه، وانصُره على أعدائه يا رب العالمين اللهم وفِّقه ليجمع كلمة المسلمين